a no. منزعة لانهم خمسة سطارس. هنا الامان تضبطني الخمسة او الحديث عن حسن يقوم عفيد الله على الحديث الهر مننا. هذا الحديث كما اخرجوا بفرصائي بها سطرين. كلها فعليه عن مخالقة الزمن. لا. الواجهة الواجهة الواجهة علي رضي الله عنه قال قد اهتنا واحد من اليمس فمكثنا رينا ما نرى كذا ان عق الله اذن مسعود رجل من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول على النبي صلى الله عليه وسلم وراء الترميسي وشنده عن سيطرمت I'm يزينك الحياة قال انطلبوا لهم حسينك صبرك وعمروا للمسلمين إلا زيني باركا فلما جلسنا إليه قال لهم حسين لقد لكت لك يا زين خيرا كثيرا رئيس الله صلت الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغده دماغس رسولة خلفه لقد لكت لك يا زيني خيرا كثيرا حدثنا زيد ما سمعت من الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي أظهر لقد كبر وقد كبرت سني وقال معزي ونسيق بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حدث يكون قدر وما لا تكلفني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم. الفطيبة مما يتعار قلمة فإذا مسجدها المدينة فحمل الله روزنا عليه